أترككم مع آيات مختارة في رقية المس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوثقى لنفصام لها, لن لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 اِنَّ وَافِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العجيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محتمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقفق لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نفنيهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَم وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إلينا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعم الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهاد له به حِسَابُهُ حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب رسل وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وقتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلو علي وقتوني مسلمين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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا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 يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِيبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُنَيَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحان سُبْحَانَ سَلَامَتٍ تَصْفِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله صند لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 لِتُؤَاذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنا جعلنا في أعلقهم أولان فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيهم فهم لا يضطرون وَشَاوَأٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُذَرُ مَا تَبِعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 ولا يمسنكم من عذاب أليم قادو طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 وَإِن كُلُّ الْمَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وآية له الأرض الميتة أحيينها أحيينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيله وأعشاب وفجرنا فيها من العيون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 قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَا بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَفَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْبَرُونَ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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يزدعون شلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمشنا على أعينهم فاشتبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فَمَا اسْتطاعُوا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَنِ مَذْهَنِنَا فَيَخْلُقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مصدرون فلا يحجنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعملون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليش الذي خلق الشماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم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 بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 إلا من خطف الخطفة فأسبعه شهاب ساقب فاشتفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويشخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 ذَهَبَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُومَ فَأَوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ نَغَاوِين فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ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 إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجذون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواسه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من نعيم بيضاء لزة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وَإِذَا هُمْ فَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَنْهُمْ كَأَنَّهُم نَّبِيُّهُمْ مَكْنُونٌ فَاقْتَبَلَ بَعْضُهُمْ مَا لَا بَغْيَ يَتَسَاءَدُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ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 إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم لا آثارهم يهرعون ولقد ضل لهم أكثر الأولين ولقد أرشلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخنصين ولقد ناجانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا بذيته هم وَرَفَعْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ أَرَاهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَفِكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ سَمَاوًا وَنُكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فنظر نظرة في النجوم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 رب هبلي لي الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه الشعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبك فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا فَجَاءَ صِدْقُ تَرَى إِنَّ كَذَلِكَ يَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإشحاق نبيا من الصالحين وباوتنا عليه وعلى إشحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 وتركنا عليهما في الآخرين سلام على روسى ومارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تستقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمكبرون إلا عباد الله المخلصين وَتَرَتْنَا لَهُ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلَّا إن شِينَ إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُقَالَ مِنَ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الكلك المشهون فشاهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو غليم فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يباطون فنبذناه بالعراء وهو شقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمسعناهم إلى حين اَشْتَفَاهُمْ آل رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ خَالِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أِثْمِهِمْ لَيَطْفَلُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ سِتْرًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ جِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادًا لَّهُ مُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ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 لَكُمْ مَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَشَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَد شَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لْعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى أَحِينٍ وَأَبُصِرْهُمْ فَشَوْفَ يُبُصِرُونَ أَفَبِعَذَابٍ لَا يَشْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَجَلَ بِشَأْحَتِهِمْ فَشَأَطَبَاحُ الْمُدَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حين وَأَبْصِرْ فَشَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يُصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وأنهم غنوا كما غننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا الشماء فوجدناها ملئت حرشا شديدا وشوبا وأنا كنا نقرد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 ياقَتِدَ دَعَ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَمْ نُعْجِزَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ نُعْجِزَهُ هَرْبًا وَأَنَّا لَمْ نَاسِمِنَ الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ ثَمَّ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ تَلَا يَخَافُ بَغْشَوٰ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنَّ لَوْ اشْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةِ الْأَشْطَيْنَ لَمَّا انْوَجَفُوا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 ليعلم أن قد أبلغوا رشالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحفى كل شيء عددا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة